وتخفي في نفسك ما الله بديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وقرا زوجناكها زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا إذا قضوا منه النوطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين قلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدرا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وقاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليصرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما